يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا الهدي ولا القنائد وانا امنن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفل بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا يُرِيدُ اللَّهُ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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتموا الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم, ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلعوا عن أخواتهم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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كُلِّ شيء قدير وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا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 وَلعَلَجمن بَأبن آدممَ بِالحقَقِّ إذْ قَ ب قربا قُرب فَتُقبلَ مِنْ أحددِج مَا وَلَلم يتقب منِآخرِ قَالَ لا أقتلا نَّكَ قَ إ ما ييتقَبّ اللههُ من المُتَّقين لإن بَصَتَّ إلي ييدكَ للتّتًُا ماأَنا بداس الطين يذ إلَكَ لأَقتلَك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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في العرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من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 بافواجهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعونا لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْيَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَعَل أَوْ كَفَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 جعلنا مِنكُم شِرعةَ وَمِنهج وَلَ شَ الله جَلَكُمْ أَُّةَ واحدة وَ لبن وَكُم فيِي مَا تكُْ فسْتَبِقُ الْ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَلَمْ ٱنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 ويقول الذين آمنوا أها أولئك الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حرطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الله آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ الله مَا تَشَابَهَ آمنوا ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كُلُّ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ ضَلَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرُونَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ شَهِدَ شَاهِدُونَ بَأَنَّكُمْ كَافِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كثيرا منهم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 ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما انقدوا نار للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا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 لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا من ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله وَفِي وفي العذاب هم خالدون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 وَ تَجدًا أَقَرَبَهُم وََّت للَِّذينَ آمَنواَّذينَ قَاُ إِ نَصَار ذَلِكَ بأَن مِنُم قِّسينَ وَرُحْبَانَ وَأَنهُم لا يَسْتَكْبرِون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 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَاطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فالذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعن يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبِذَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبِذَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيلة اثنان ذواعاد من منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 نَجَحق إِثن فَخرَان يَكُمَانِ مَ قمَهُماَا مِن الذيينَ اسحققّ لَْهِمُ الْ الأولََان فَيُقُسِمَان بالِل فَيُكسِمَانِ بالالاجِلَ شهادَةُناَا أَحَُّمِ شهَرَةِ جِمَا وَم تَدَين إِ إذََّ منِنَ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 فخف فيها فتكون طيرا باذنى وتبرئ الاكماء والابرص باذنى واذ تخرج الموتا باذنى واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها مِنَ الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوالنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفن بعض منكم فانني اعذبه عذاب الله اعذبه احدا من العالمين واذا قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله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 وَآقالَالَ كُلِّ شَيئيد شَد إ تُعَزِرُ فَإِن وَمَبَادُك وَإ تَْفرلَهُم فَإَّكَ أَن تَ العززُ الحكيد قَا الله هذا يَوْ ي فَ الصَّادِتِينَ سُدقُهُم